بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابر التوب شديد العقاب ذي الطول الله لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يضررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم وحيهم والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليضحوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب؟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 رَبَّنَا وَشِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمَا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْلٍ الَّذِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ أَبَائِهِمْ وَأَزْوَادِهِمْ وَزُرِيَاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقِيمُ الشَّيْئَاتِ وَمَنْ تَقِسْ شَيْئَاتِ يَوْمِ الْقِيمَ فَقَدْ رَحِمْتَ وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقد الله أكبر من مقدكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا؟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 فالحكم لله فالحكم لله العلي الكبير والذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء الرسال وما يتذكر إلا من يؤمن فادعوا الله مخلصين له الدين فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء يوم التلاقو يومهم بارجون لا يخفى عنه الله منهم شيء لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم الصهاب اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم إن الله شريع الحساب وأنذرهم يوم القيس فتئذن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 مِنْهُمْ قَوْمٌ وَثَّو وَاثَرُوا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَالٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إنه طوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسرطان مبين إلى فرعون وهامان وطارون فقالوا ساحر كذاب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 وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض فساد وقال موسى إني عثت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتب إيمانه أتقتلون رجلا أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم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 أَمَّنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَ قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ بِالَّمَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا يَا قَوْمِ إِنِّي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 يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يقلل الله فما له من هذا ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك من إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعد رسولا كذلك يضل الله من هو مصرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا وعند الله وعند الذين آملوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابني صرحا لعلي أبلغ الأسباب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 ومن عمل صالحا من زكر أو منتا وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعون أدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفا لا جرم أن ما تدعونني لي إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله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 وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها بدوا وعشيا ويوم تقوم استاعد أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاد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 وله اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وهورثنا بنين إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبه وسبح بحمد ربك بالعشي والنبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أداه إن في صدورهم إلا كبر إن في صدورهم إلا كبر مما هم ببارعين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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المصير قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أشتجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتهم لا يشكرون ذلك الله ربكم قارق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تخفكون كذلك يخف كل الذين كانوا بآيات الله يجحد الله الذي جعل لكم الأرض قراراً والسماء بناءاً وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلك الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فدروا هو الحي لا إله إلا هو فدروا مخلصينه الدين الحمد لله رب العالمين. أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاء لي الغينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي غنقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلاً ثم يخرجكم طفلة ثم لتغلبو أشدكم ثم لتكونوا شيوحا ومنكم من يغفر من قبل ولتغلبو أجرم مسموم ولعلكم تعفن هو الذي يحيي ويميت هو الذي يحيي ويميت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 إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون, يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا طلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا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 فإِنَّ نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّ فِئِلَنَا يُرْجَعُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ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 أَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَقَصْرٌ أَنَّ ذَلِكَ الْكَافِرُونَ